أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان. والآن مع الشريط الخامس والثمانين بعد المئة السادسة على واحد. تم تسجيل هذا المجلس في ليلة التاسعة والعشرين من جمادى الآخرة 1413 هجري الموافق 22/12/1992 ميلادي. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. فإنني أنتهز هذه الفرصة وإخواني لنرحب بفضيلة الشيخ ناصر الدين الألباني في هذه الزيارة الطيبة وهذه اللفت الكريمة إلى مدينة معان القابعة في وسط الصحراء المترامية الأطراف والتي اشتاقت. كثيراً للقاء محدث الديار الشامية الشيخ ناصر الدين الأرضاني لتنهل من هذا العلم الواسع حيث أنها تفتقر إلى العلماء الذين يسيرون على الطريق السليم والمنهج المستقيم الذي خطه لهم سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فأنطلق من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يقول فيه إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتتق الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. من هذا الحديث انطلقوا الى سؤالي، فكما تعلمون بانه انتشر في هذه الايام بل في هذا الزمان المصارف الرباوية بعبارة اخرى البنوك على اختلاف الوانها واشكالها مع الافراد والمؤسسات والشركات ونعلم بان الحكم الشرعي لهذه المصارف بانها حرام والعمل فيها حرام ولكن فوجئنا بأنه يوجد هنالك أناس قاموا باستبدال هذه المصارف الربعية أن يكون لها نداً أن يكون هناك مصارف أي بنوك إسلامية فالسؤال الذي يطرح نفسه والذي أريد أن أسأله للشيخ هل التعامل مع هذه المصارف التي تقول بأنها إسلامية حلال وهل الشيخ ناصر الدين مطلع على نظامها وعلى معاملاتها وإذا كانت هذه البنوك حرام فما هو الدليل العلمي والمنطقي على ذلك وإن كانت حلال فما هو الدليل العلمي والمنطقي على ذلك هذا الفرع الأول من السؤال أما الفرع الثاني لو سمحت بارك الله فيك فهو شركات التأمين ما حكم شركات الدعمين سواء كان التأمين على الحياة أو التأمين ضد الغير أو التأمين الشامل والذي يقوم بتأمين سيارته هل يلحقه شيء من الإثم بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على هذا اللقاء الطيب وشكرا إن الحمد لله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 إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا تقول الله وقولوا قولاً شديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله.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 ولكني أتأدب بأدب الصحابي الأول والصديق الأكبر أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه حينما كان بعض الناس يمدحونه ويثنون عليه خيرا فيقول اللهم لا تآخذني بما يقولون واخر لي ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون بعد هذا أقول فإن لقائنا هذا كان المفروض أن يكون من زمن بعيد ولكن كما نعلم جميعا نحن معشر أهل السنة الإيمان بقضاء الله عز وجل وقدره فمن قديم نخطط أن نجور الإخوان الذين تجمعنا معهم رابطة الكتاب والسنة في هذا البلد الطيب كنا نخطط من زمن بعيد ثم يحول بيننا وبين تنفيذ ذلك التخطيط قضاء الله وقدره ومشيئة الله عز وجل وإرادته وكما أشرت آنفا من عقيدة أهل السنة وما تشاءون إلا أن شاء الله رب العالمين وها وقد شاء الله عز وجل أن نزوركم وأن نلتقي بكم وأن نتعاون على معرفة ما قد يهمكم من أمر دين دينكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم وكما وكما تعلمون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 وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء الذين يجتمعون لتلاوة كتاب الله ولدراسته على الوجه الذي درسه من أنزل عليه قول ربنا تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعل بعطكم على الأقل علم أننا قادمون إليكم من العقبة وأننا على سفر في هذه الليلة وكنا اتفقنا ما أخينا الداعي لنا أن نلتقي بكم من الوقت ما بين ساعة ونصف إلى ساعتين والساعة الآن بالتوقيت الغربي الساعة السابعة إلى ربع فنحن معكم بالكثير إلى الساعة التاسعة، أي كما تواعدنا ما بين ساعة ونصف وساعتين، والآن نافلة منا لكم ربع ساعة فوق الساعتين، ولعل هذا من باب أول الغيث قطر ثم ينهمر، أي نرجو أن يكون هذا اللقاء الأول. فاتحة لقاءات تتلو هذا اللقاء الأول وعسى وعسى أن يكون ذلك قريبا وفي غالب عادتي أن أفتتح الأجوبة عن الأسئلة بكلمة تناسب المقام ولكن بما أن الوقت هذا أولا محدد وسوف لا نتمكن مع الاجتماع بكم ليلة أخرى كما فعلنا ما غيركم لذلك رأيت أن نجعل هذه الجلسة خالصة لتلقي الأسئلة التي تهم كل واحد منهم ملفتين النظر إلى ضرورة أن تختاروا من الأسئلة ما هو الأهم فالأهم كما قال الراجز العالم العلم إن طلبته كثير والعمر عن تحصيله قصير فقدم الأهم منه فالأهم بعد هذا أقول طالما منذ سنين طويلة والحمد لله عرفنا أن البنوك الإسلامية التي بلغنا تعاملها إن تعاملها لا فرق بين أي تعامل من بنك آخر لا يحمل تلك اللافتة البنك الإسلامي فقد يقول أو تكون اللافتة البنك البريطاني أو الأمريكي أو الهولندي فأعمال البنك الإسلامي فيما علمنا لا تختلف في قليل ولا في كثير من معاملات البنوك اللا إسلامية ولكن أريد أن ألفت النظر إلى شيء مهم جدا فيما يتعلق بموضوع السابق وهو وجوب التزام المسلمين سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل ما يتعلق بالإسلام بعد أن عرفتم أن السنة في ألفاظ النبي عليه الصلاة والسلام لا تعني المعنى الإصطلاحي الفقهي أي ما ليس فرضا. فعرفتم أن السنة هو الإسلام فيما طبقه عليه السلام غاية وأسلوبا. هناك مسألة خلافية بين الفقهاء مع الأسف منذ القديم. أنتم الآن تتعاملون مع شركات وتضطرون أن تتعاملوا مع بعض التجار الصغار فضلا عن كبار وكل التجار اليوم يتعاملون ببيعتين تسمى في لغتكم كاش وبالتقصيد أي نقدا وبالدين وثمن الكاش أقل من ثمن التقصيد ثمن التقصيد زيادة على ثمن الكاش كثير من أهل العلم قديما وحديثا يتبنون جواز هذا البيع مع فرق السعر بين تقصيد وبين النقد لكن نحن ندعو علماء المسلمين قبل من دونهم من طلاب العلم أو عامة المسلمين ندعوهم بدعوة الله عز وجل في الآية التي أظن سبق ذكرها في أول هذا المجلس فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا إذا ما رجعنا إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأبواب البيوع لوجدنا هناك أحاديث تنهى عن بيع التقصيد أي البيع إلى أجل بزيادة في الثمن على بيع النقد مع ذلك هذه الأحاديث اليوم تكاد أن تكون نسيا منسيا من بعض العلماء فنحن نذكر الآن إخواننا الحاضرين بما سيأتي من حديث حول هذه المسألة لنبني عليها جواب ما حكم التعامل مع البنك الإسلامي هناك حديث في مسند الإمام أحمد من رواية سماك ابن حرب رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيعتين في بيعة وفي لفظ نهى عن صفقتين في صفقة شو سماك بن حرب راوي الحديث المذكور آنفا ما بيعتين في بيع؟ قال أن تقول أبيعك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيئة. أي بالدين أبيعك هذا الجهاز بمئة دينار نقدا. وبمئة وعشرين مثلا تقصيطا إلى شهر إلى شهرين حسب يتفقون هذا الحديث صريح في النهي عن بيعتين في بيعة كيف نفهم أنه بيع التقصيط ذلك لأن التاجر يعرض بضاعة واحدة في صورة بيعتين فيقول نقدا إن اشتريته وبعتك نقدا فهو بمئة وإن اشتريته وبعتك بالتقسيط فهو بمئة وعشرين في النتيجة حينتهي البيع إلى إحدى الصورتين المعروضتين فإن اشترى بالنقد فلا إشكال وإن اشترى بالتقسيط فهو الإشكال لما؟ لأنه أخذ زيادة مقابل الدين فهذه الزيادة كما لو قلت لإنسان وهذا ما يفعله البنك الإسلامي اليوم لو قلت لانسان غني من فضلك انا بحاجة ان اشتري من جارك جهاز او تلاجة او ما شبه ذلك فاقرضني ثمنها لنقل الثمن خمسمائة دينار واوطيك بدل خمسمائة ستمائة دينار او اقل او اكثر مش مهم المقصود المثال ويقول الغني لا هذا ربا لكن أنت روح اشتري الثلاجة هذه وأنا أدفع لك عنك الثمن وبالمقدار الذي تشتريه تدفعه هو يشتري هناك في التقصيد بست والغني يدفع خمسمئة فهو يأخذ مقابل خمسمائة زيادة مئة التي أبى أن يشتريها أن يأخذها وجها لوجه أعطني خمسمائة ووفيك إياها ستمائة قال هذا ربا لكن دار ولف وكما يقال اليوم دوبا وقال روح أنت اشتري التلاجي وأنا أدفع عنك والثمن تدفع لي فيما بعد خمسة سور ستة سور يروح يشتريها بستمائة ويدفع التاجي الخمسمية ويأخذ فيما بعد الستمية ما الفرق بين هذا وهذا لا فرق إطلاقا وهذا له التفصيل قد نضطر أن ندخل فيه لكن أحاول حتى ما نطيل الجلسة لأن يظهر أن هناك أسرة أخرى لكني أقول لقد جاء الحديث الآخر مبينا للناس أن هذه الزيادة التي يأخذها التاجر مقابل التقصيط ربا جاء التصريح في الحديث أن هذه الزيادة التي يأخذها التاجر مقابل التقصيط ربا ذلك الحديث هو حديث أبي داود في سننه من طريق أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من باع بيعتين في بيعة عرفتم البيعتين في بيعة من بيان سماك بن حرب في الحديث الأول عن ابن مسعود قال صلى الله عليه وآله وسلم من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا له أو كشهما أي أنقص الثمانين هذا حقه أو إذا أخذ زيادة فهذه زيادة ربا من باع بيعتين في بيعة البيعة التي استقر البيع عليها هو بيع تقصيد وفرضنا آنفا أن هذا الجهاز التلاج مثلا بستمية دينار بالكاش بالنقد خمسمية دينار خيره إما أن تشتري نقدا بخمس مية أو بالتقسيط بست مئة فاشترى المسكين ما عنده النقد ليدفعه ويخلص من الزيادة فرضي أن يأخذ التلاجى ويقصط له كل شهر مثلا 100 دينار فيدفع ستمائة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم هذه المئة السادسة إذا أخذها التاجر فهي ربا أما إذا أخذ الخمس مئة هذان حديثان مرويان في كتب السنة وعمل بها كثير من سلفنا الصالح أذكر منهم من الفقهاء المشهورين والمحدثين المعروفين سفيان بن سعيد الثوري وأذكر من أئمة الحديث الإمام أبي عبد الرحمن النسائي صاحب السنن الصغرى المطبوعة قديما والكبرى المطوى حديثا وأذكر من آل اللغة ابن الأثير صاحب النهاية في غريب الحديث والأثر فسر بيعتين في بيعة هكذا أبيعك هذا نقدا بكذا ونسيئة بكذا وكذا بكذا هو سعر النقد وكذا هو سعر التقصير هذه المعاملة اليوم دعونا الآن والبنك معاملة يتعامل بها التاجر كبير والصغير وهي معاملة ربوية وهي من المعاملات التي جاء الحديث الصحيح يشير إليها في مثل قولي عليه السلام يأتي زمان على أمتي لا يبال المرء أمن حلال أكل أم من حرام وفي حديث آخر لكن علمي بنقد الحديث يجب علي أن أقول بأن في سندي ضعف لكن معناه يلتقي في النهاية مع الحديث الأول الصحيح ذاك الحديث الأول في صحيح البخاري أما الحديث الآخر فهو في بعض السنن لفظه يأتي زمان على أمة من لم يأكل الربا أصابه غباره فالآن هذه المعاملة قائمة ويفتي بها بعض العلماء أو المشايخ المعروفين اليوم الآن أعود إلى البنك الإسلامي البنك الإسلامي يستثمر هذه الفتوى القائمة على خلاف هذه السنة الصحيحة ولكن بشيء من اللف الدوران بشيء من الاحتيال وهذا ما لا يقوله أهل العلم الذين يعرفون أن الاحتيال على ارتكاب ما حرم الله عز وجل هو من أشد المحرمات لأنها من حيل اليهود الذين لعنوا في الكتاب وفي السنة أما لعنهم في الكتاب فمعروف بسبب احتيالهم على صيد السمك يوم السبت الذي يحرم عليهم العمل يوم السبت فكانوا لا يعملون يوم السبت لكن بسبب التزامهم لهذا الحكم بره من الزمن سبحان الله السمك وهو حيوان لكنه قد أعطي من الفهم ومن اللب ما يساعد على حياته فكان يأتيهم يوم العطلة يوم السبت بالأطنان لأنهم أي سمك لا يشعر بشيء من المضايقة بالشباك كما هو مشاهد خاصة في بحركم هذا فكان يأتيهم السمك شرعا بالأطنان بالملايين فسال لعاب اليهود على هذا المنظر الرابح لغسطيذة لكن حرم الله عليهم العمل يوم السبد فاحتالوا ماذا فعلوا؟ سد الخلجان على السمك كانوا يأتون كما قلنا شرعا جماعات كثيرة جدا لجمل الفتاتات من الطعام ونحو ذلك فسد الخلجان يوم السبد فأصبح الأحد قال لي ما صادوا يوم السبت هل صادوا يوم الأحد فاحتالوا على صيد السمك الذي كان محرما عليه يوم السبت طوم حقيقة ما صادوا لكن تعاطوا وسيلة الصيد يوم السبت فلو هذا معروف في القرآن الكريم لكن كثير من الناس لا يعلمون قول الرسول صلى الله عليه وسلم في لعن اليهود بذنب آخر وحيلة أخرى حيث قال صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود أو لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها وإن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه انتهى الحديث وهو في الصحيح ما معنى الحديث؟ لأن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم هذا التهريم منصوص في القرآن الكريم وفي القرآن بيان سبب التحريم. قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. في آية أخرى توضح بأن الله حرم عليهم الشحوم والحوايا فصبر اليهود من من من الزمن كما صبروا على امتناعهم مد من الزمن عن صيد السمك ثم احتالوا كما ذكرت آنفا كذلك صبروا مد من الزمن على تحريم رب العالمين عليهم أكل الشحم من الذبائح الحلال لماذا حرم عليهم بظلمهم؟ وبقتلهم الأنبياء بغير حق كما مذكور في غير ما آية لكن ما طال صبرهم بل نفد صبرهم فاحتالوا على استهلال الشحم المحرم عليهم بأن وضعوه في القدور وأوقدوا من تحتها النيران فذابت وأخذ شكلاً مستوياً خلاف الشحم الطبيعي وأوحى إليهم الشيطان أن هذا خرج عن كونه ذلك الشحم فباعوه وأكلوا ثمنه فقال عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها أي ذوبوها ثم باعوها وأكلوا أثمنها إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه هذه الجملة الأخيرة لا علاقة بقوله تعالى وسأذكر هذه الآية فيما بعد إن شاء الله ولا تعاونوا على الإثم والأبدوان فأنتم معشر اليهود حرم الله عليكم الشحوم احتلتم فذوبتم الشهم وبعتوه مشان يجبعتوه مشان يأكلوه الناس إذا عانتوهم بتذويب الشحم وببيعه عانتم بعضكم بعضا على أكل ما حرم الله لذلك قال عليه السلام وإن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه فما يجوز أن تبيع شيئا يحرم عليك طعامه وشرابه ولباسه ونحو ذلك. إذا عرفتم الآية المتعلقة بصيد اليهود أو حبس اليهود للسمك يوم السبت وتذيبهم الشحم احتيالا على أكله، تعلمون حينئذ أن المسلم لا يجوز أن يقع فيما وقع فيه بعض الأمم من قبلنا الذين كانوا يحتلون على ما حرم الله عز وجل من أجل ذلك نبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته وحذرهم بطريق الإخبار بأن هذه الأمة ستسلك ثبيل من قبلها فقال عليه السلام لا تتبعن سننا من قبلكم شبرا بشبر وزراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لا هذا رواية البخاري وفي حديث آخر للترمذي ما هو أخطر وأدهى وأمر من هذا ألا وهو قوله عن السلام حتى لو كان فيهم من يأتي أمه على قارعة الطريق لكان فيكم من يفعل ذلك فإذا لا يجوز للمسلم أن يستحل ما حرم الله نعم أقول آسفا وجد من أحل باشهاد نراه خطأ لمخالفته للسنة أحل بيع التقصيد لكن ما يحلون الاحتيال أي أن يدخل وصيد كما صورت لكم آنفا زيد من الناس يذهب عند التاجر يقول له أخرضني خمسمائة دينار وأوطيك ياها ستمائة قول الله هذا حرام ما يجوز لكن روح انت اشتري تشتري التلاجف ستمائة دينار وأنا أدفع عنك وتجي تدفع لي ستمائة دينار كل الدروب على الطاحون. النتيجة واحدة هذا هو الاحتيال منعهم من صيد السمك يوم السبت ما صادوا يوم السبت لكن حصروا السمك بالقلجان فصادوا يوم أحد كذلك هذه الحيلة هو ما يأكل الربى المكشوف لكن بالدوران والدوبة على الحرام يأكله هذا هو صنيع اليهود عسلخ الله هذه كلمة عربية غير مستعملة في هذه البلاد إذا أراد الله بعبد خيرا عسله هذا في الحديث أي وفقوا لعمل صالح الله يصير حلو ها حلو الحمد لله الله متقبل نعود إلى ما كنا فيه فأقول لو أن البنك الإسلامي كأي تاجر من هؤلاء التجار يبيع في نحن ننصحه أن لا يفعل لكن هناك من يقول بأنه يجوز وربنا يقول لنبينا وهو سيد البشر عليه الصلاة والسلام لست عليهم بمسيطر أفيكون إنسان منا عنده شوية معلومات مسيطراً على الناس؟ لا وإذا كان الله عنده وجل يقول لنبيه إن عليك إلا البلاغ فنحن منباؤنا ليس لنا إلا البلاغ مما بلغنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن نبلغ الناس بمثل هذه مناسة وبغيرها بيع التقصيد بزيادة الثمن لا يجوز، لكن بعض الناس لهم قدرهم لهم علمهم لهم اجتهادهم يفتون الناس أنه لا بأس من بيع التقصيد فأقول لو كان البنك الإسلامي بنك تاجر بيجيب سيارات بيجيب تلاجات وإلى ركاية تاجر وبيبيع بسعرين نقول لا حول ولا في مين يفتيه لكن لا أحد يفتيه بأن يدخل وسيطا بينه وبين الشاري بين التاجر وبين الشاري روح أنت يشتري وأنا بيدفع عنك ثم هو بيأكل إيش الزيادة فهذا ريب ومكسوح لكن أنا أكرر لا أنصح مسلما يؤمن بالله اليوم الآخر ولو كان بقالا صغيرا رأس ماله صغير يبيع سارين فهذه ذي درية والرسول عليه السلام يقول عاقبة الرiba إلى قل هذا من نهى الشرعي فالربا حرام والعاقبة إلى فقر إلى قل خلاف ما يظنون بأنهم يصبحون أصحاب أموال طائلة وطائلة وكثيرة جدا لكن عاقبة الأمر أن يحطم هذا المرابي شر تحطيم لأنه يحارب الله ورسوله هذا من ناحية الدينية والأخروية أنه يعصي الله ورسوله كل من أكل الربا بأي شكل من أشكال الربا سواء كان صراحة كما تتعامل البنوك الأخرى كما ذكرنا أو بطريقة اللف دوران لكن أنا أعجب كيف يغفل هؤلاء التجار الذين يبيعون بسعرين أن من مصلحتهم المادية الدنيوية العاجلة أن يبيعوا بسعر واحد مصلحتهم المادية أن يبيعوا بسعر واحد لولا الجشع ولولا تسلط العاجل الثاني على قلوبهم كيف؟ افترضوا الآن معي صورتين لتاجرين كلاهما يبيعون أو يبيعان بضاعة واحدة أحدهما يبيع بسعر النقد بالبيعتين ما بياخذ زيادة مقابل الدين والتقصيد الآخر ببيع بسعرين كما ذكرنا آنفا أي التجرين تكون عاقبة التجارة تبع الرابحة أكثر آل الذي يبيع بسعر واحد أم الذي يبيع بسعرين من نهل مادي قولوا نشوف شو بتقولوا لماذا؟ لأن كل إنسان بحب الثمن الرخيص والبضاعة واحدة، فحينما الزبائن بيسمعوا إنه هذا التاجر ببيع نفس البضاعة بالتقسيط بنفس الثمن، ما حدا بيروح لعند الرجل اللي بياخد زيادة مقابل التقسيط، كلهم بيتوجهوا إلى التاجر الذي بيبصار واحد. لماذا لا يفعل التجار هكذا؟ لما قلت لكم أنفا تسلط الطمع والجشع في قلوب التجار هذا من جهة ورفعت الشفقة والرحمة من قلوب هؤلاء التجار فهم لا يعرفون إلا المادة وإلا الدنيا أنا أقول بهذه المناسبة التاجر بحكم شغاله بالتجارة ولا بأس من ذلك لأن الصحابة كانوا يتاجرون كما تعلمون رهلة الشتاء والصيف المذكورة في القرآن الكريم والتجارة في سبيل أن يعف الإنسان نفسه وأن يغني أهله عن السؤال وعن المأكل الحرام والمشرب الحرام هذه عبادة بل إن النبي صلى الله عليه وسلم عد ذلك من جملة الجهاد أو اعتبر ذلك من سبيل الله كما جاء في الحديث الذي رواه الطبران وغيره وذكره الحافظ المنزري في كتابه الترغيب والترهيب وفي كتاب البيوع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا يوما بين أصحابه حينما مر بهم رجل شاب جلد قوي نشيط فلما رأاه أصحابه بهذه المثابة من القوة والنشاط قالوا لو كان هذا في سبيل الله لو كان هذا في سبيل الله فقال عليه الصلاة والسلام إن كان هذا خرج يسعى على أولاد له صغار فهو في سبيل الله وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله إذن لا مانع للمسلم أن يعمل في التجارة وأن يضارب فيها لأن هذا اعتبره الرسول عليه السلام من سبيل الله لكن من يكون في تجارته في سبيل الله لا شك أنه هو الذي يحافظ على أحكام الله في تجارته التي هي من سبيل الله مثلاً ربنا عز وجل قال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بائع عن ذكر الله هذا من شروط التجارة المشروعة لا تلهيهم عن ذكر الله وعن إقام الصلاة كذلك التجارة لا تلهيهم عن الأحكام الشرعية وخاصة ما كان من التعامل فيها محرما كما كنا نحن في صدده أن يأكل الربا باسم بيع التقصيد فأنا أقول هؤلاء التجار بسبب انشغالهم بالتجارة حتى ولو في حدود التزامهم للأحكام الشرعية هؤلاء لا يمكنهم أن يتفرغوا للعباد والطاع خاصة في هذا الزمان الذي صارت التجارة فيه له قوانينه له نظم له دفاتر إلى آخره صعب جدا أن ترى تاجرا في هذا الزمان متعبدا العبادة التي هي فوق الفرض العبادة التي فوق الفرض مثلا بالكاد أن تجد تاجرا منغمسا في تجارته يسمع نادي الله يقول حيا على الصلاح يا الفلاح ثم يترك بيعه وتجارته وينطلق إلى المسجد هذا يمكن أن يوجد ولكن من أذرة ولكن إن وجد فلا يكاد الإمام يسلم إلا وهو يسارع في ذهابه إلى متجره لا بأس هذا قضى الفريضة والحمد لله اللي هو تاجر ومع ذلك يحافظ على أداء الصلاة في وقتها ومع الجماعة أما أن يجلس أن يذكر الله يقرأ مثلاً الأذكار والأوراد المتعلقة بدور الصلاة هذا نادر جدا جدا أن يحافظ عليه تاجر من هؤلاء التجار من هنا نعرف حرص التجار الأولين من أصحاب الرسول عليه السلام حينما جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم حينما أرسلوا رسولا منهم أي شخصا منهم قال يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور الدثور يعني الأموال أي الأغنية ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويحجون كما نحج ويتصدقون ولا نتصدق أخذ هذا على خاطرهم أنه نحن فقراء ومساكين الأغنياء سبقون في الخير بعمل الطاعات والعبادات ومشاركون فيها ونحن لا نستطيع أن نشاركهم في الخصلة التي تفردوا بها عنا وهي أنهم يتصدقون بأموالهم ونحن فقراء فقال لهم عليه الصلاة والسلام أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتم من قبلكم ولم يدرككم من بعدكم إلا من فعل مثلكم تسبحون الله دبر كل صلاة 33 وتحمدون الله 33 وتكبرون الله ثلاثة وثلاثين أو قال أربع وثلاثين أي آخرها لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير فرجع رسول الفقراء إليهم فرحا مسرورا هي الرسول عليه السلام أعطاهن مادة من العبادة لا يدركهم فيها إلا من فعل مثله فأخذ الفقراء يعنون بهذا الذكر دور الصلاة لكن سرعان ما رجع الرسول الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقول له يا رسول الله سمع الأغنياء بما وصفت أو بما قلت لنا ففعلوا مثل ما فعلنا فقال عليه الصلاة والسلام ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء غرضي من هذا الحديث هو أن الفقراء بسبب عدم انشغالهم بالتجارة والبيع والشراء عندهم فراغ، فهم يستغلون هذا الفراق بذكر الله في باتلاو القرآن بصلاة على رسوله عليه السلام بقراءة الأوراد في الصباح والمساء وفي كل مناسبة وهناك أوراق وكتب كثيرة جدا تبين هذه الأذكار والأوراد أما الأغنياء بسبب انشغالهم كما قلت أنفا بأمور التجارة المقننة والمرتبة والمنظمة اليوم قل منهم من يستطيع أن يحرص على أداء العبادات التي هي من نوع التطوع والتنفل فأنا أقول قد جعل الله عز وجل لكل شيء سببه وعدد الطرق لتقرب إلى الله عز وجل كل بحسبه نقول الآن التجار ما يستطيعون من العبادات والأذكار ما يستطيعون الفقراء لكن التجار يستطيعون أن يفعلوا من القربات والطاعات ما يفوقون بها وهم في أثناء تجارتهم ما يفوقون أو يسبقون الفقراء المتفرغين للعبادة والطاعة كيف ذلك؟ بأن يعرضوا عن بيع التقصيد بيع التقصيد ويبيعون بيعة واحدة بسعر النقد وقلنا أنفا أن هذا أنفع لهم دنيا وتجارة لأن الزبائن كله رح يرجعون لعنده ومن ناحي أخرى حينما يبيع التاجر بسعر النقد لإنسان فقير لا يستطيع أن يفي له السعر نقدا انظر الآن كم سيربح هذا التاجر يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح قرض درهمين صدق درهم. قرض درهمين يساوي عند الله عنز وجل صدق الدرهم إذا أقردت مسلما مئتي دينار كأنما أنت تصدقت بمئة دينار فاتصوروا على تجار كم من القروض من مئات القروض يقدمونها إلى إخوانهم المسلمين فكم من الصدقات سيتوفر لهم في آخر النهار مما لا يستطيعون أن يسجلوه في دفاترهم لأن هذه الصدقات إنما يسجدها ربنا تبارك وتعالى لهم يوم القيام يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فالبنك الإسلامي بارك الله فيكم يستغل ذلك القول الفقهي الذي يبيح بيع التقصيد بثمن غالي أكثر من بيع النقد ثم يضم إلى ذلك مع مخالفتي للسنة كما ذكرنا أنه يحتال فيدخل وصيّا بين تاجر التلاج مثلا أو السيارة أو الحديد أو الشميتة وما شابه ذلك كل هذا واقع وبين هذا الفقير فيأخذ منه زيادة التي كان يفترض في حقه أن يقرض رأس المال للفقير. أقرضه مثلا خمسمائة دينار فكأنه تصدق بمئتين وخمسين دينار لكن الجشع والطمع والغفل عن الطاع والعبادة وعدم تذكر ذلك اليوم الذي قلنا آنفا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وقع هؤلاء المسلمون في مثل هذه المخالفة الشرعية من جهة والمعاكسة للمقصد المادي والربع المادي من جهة أخرى لو كانوا يعلمون بقي من السؤال الشق الثاني منه وهو شركات التأمين أقول نحن لا نشك كما لا يشك غيرنا في شطر من كلامي الذي سأذكروه أن شركات التأمين معاملة غربية أجنبية كافرة لا لم يكن العالم الإسلامي يعرفها قبل أن يبتلى باحتلال الكفار لبلادهم فهم الذين جاءوا بهذه الضلاله وجرعوها في هذه البلاد واستساغها كثير من الناس من أولئك الذين أشار إليهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الحديثين المذكورين آنفا أحد صحيح والآخر ضعيف السند لا يبالون من أي المال أكل أمن الحلال من الحرام ولا يهتمون بمثل قوله عليه الصلاة والسلام إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا كلوا من الطيبات يعني الحلال واعملوا صالحا ثم ذكر عليه الصلاة والسلام الرجل يطيل يطيل السفر يعني زاهد يطيل السفر أشعث اكبر ماكلوا حرام ومشربو حرام وملبسوا حرام وغذي بالحرام يرفع يديه يقول يا ربي يا ربي قال عليه السلام فان يستجاب لذاك ان يستجاب لذاك انه لم يأكل طيبا ولم يعمل صالحا فإنه عاش في الحرام مأكلا ومشربا وملبسا وغذاءا ثم مع ذلك يطمع في أن يستجيب الله دعاءه هيهات هيهات فأقول استساغ كثير من أمثال هؤلاء الذين لا يهمهم من أين جاءهم المال من طريق حلال أم حرام هذه الشركات التي تسمى بشركات التأمين شركات التأمين أقول هي ميسر أو بعبارة أوضح قمار مقنن منظم نائم ومن نعومته اسمه لا يسمى قمارا لأن القمار اليوم أخذ أسماء جديدة اللي ينصيب اللي هو قمار مكشوف صريح يسمى ينصيب وهكذا اليوم من بلاء من البلاء الذي أصاب الأمة كما أخبر الرسول عليه السلام على سبيل المثال قال لا يشربن طائفة من أمة الخامرة يسمونها بغير اسمها يشربون الخامرة بغير اسمها لابد أنكم سمعتم أن بعض الناس يسمون القمر بالمشروبات الروحية يسمون القمر مثلا باسم أجنبي لطيف ناعم جدا ويكسي ولا ويسكي ويسكي وإذا كان نطقوا بها عربية قالوا نبيت وهو النبي إلى آخره يسمون الربا ماذا فائدة فإذا كل هذه الأسماء من وسوشة الشيطان لبني الإنسان ليصده عن سبيل الله عن الانتباه لهذا المحظور وأنه حرام بهذه الأسماء المخفطة اللطيفة على الإنسان فمن هذا القبيل تسمية شركات التأمين التأمين على الحياة على الإنسان سيارات على العقارات على إلى هذا بلا شك أنه قمار القمار من أسمائه في اللغة مقامرة على وزن مخاطرة لفظا ومعنا مخاطرة لي لأن مش قائم هو في كثير من الأحيان قائم على الحظ واليانصيب مش قائم على السعي والضرب في الأرض الذي أباه الله عز وجل ولذلك قال تعالى في القرآن الكريم إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إن الله حرم على أمة الخمرة والميسر والكوبة الكوبة الطبل إن الله حرم على أمتي الخمرة والميسر والكوبة الميسر له صور وله أنواع كثيرة كثيرة جدا تعرفون هذه الألعاب التي منها لعب الشد اللعب الضامة اللعب الشطرنج وما ومدري إيش في أشياء كثيرة وكثيرة جدا شي نعرفه وشي ما منعرفه هذه الألعاب كلها إذا دخلها المال صارت محرمة يقينا بدون مال قد تكون محرمة قد لا تكون هذا له بحث آخر الآن شركة التأمين مثل البنوك البنوك ليس لها رأسمان إلا أموال الذين يتعاملون مع المنوك وفي سبيل أخذ الربا الذين سموه في تعاملهم مع الناس حتى الإسلامين اليوم إلا ما ندر منهم غلبوا على لفظهم الديني فأخذوا يستعملون لفظة الفائدة مكان الربا هذه البنوك ليس لها رأس مال رأس مالها رأس مال عملائها وكلكم يعلم كما عالم لو أن هؤلاء العملاء كما يقال قديما في ليلة لا قمر فيها أجمع أمرهم وسحبوا رؤوس أمواله من البنك ماذا يصيب البنك الإفلاس بلا شك، فإذا هذا البنك ما قام إلا على أساس الأموال التي يودعها في هذا البنك المتعاملون مع البنك سواء ما كان يحمل اسم إسلامي أو بريطاني الأسماء عند الفقهاء لا تغير من حقائق المسميات أبدا. الحق هو بما يقوم في المسمى وليس بما هو به يسمى قد يكون رجل اسمه صالح لكن حقيقة عمله كله طالح فما يفيد أن اسمه صالح فإذا هذا البنك تعامل مع العملاء فلا يصيب المكروه والمحظور شرعاً هم الذين أقاموا هذا البنك وبنوه وأوجدوا له موظفين بالعشرات من مدير البنك إلى قمام البنك يعني كالناسه هذا البنك أولاً لا يقوم إلا بهذا هؤلاء الموظفين ثم بأولئك العملاء الذين أودعوا أموالهم في هذا البنك هنا يأتي الآية السابقة التي أشرت إليها حينما تكلمت عن قول الرسول عليه الصلاة والسلام لعنة الله أو لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه ذكرت شطر الأخير من الآية وأول هذا الآية قول تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تتعاونوا على الإثم والرذوان فإذن ليس البنك هو المسؤول عن ارتكاب عملية رiba بل والذين أيضا يمدونه برؤوس أموالهم من أجل ذلك أكد هذا النوع من التعامل وأنه محرم بل وأن الذين يتعاونون على هذا المحرم هم العونون شرعا فمن كان يخشى الله ويخشى أن يكون بعيدا من رحمة الله فلا يكون عونا في مثل هذا العمل المحرم للآية السابقة ولا تعاون على الإثم والأدوان ولقو ولقوله عليه الصلاة والسلام لعن الله آكل الربا آكل الربا هو البنك هو الموظفون وموكله هم عملائه وكاتبه بعض الموظفين فيه بالنص وشاهديه الآن يمكن أن عن الشهود بالروتين المعروف اليوم بكتابة شو بيسموه كم بيلات هوا ذلك فإذا هذا البنك قام على أساس التعاون على المنكر فلا يجوز للمسلم أن يتعاون مثل هذا التعاون مثله تماماً شركات التأمين شركات التأمين يقع حادث سيارة آخر موديل كما يقولون ثمنة مثلا خمسين ألف ستين ألف أو أكثر أو أقل ركب هذا المغرور هل اشترى السيارة يمكن بواسطة البنك أيضا ما كده يمشي إلا بضع كيلومترات وإذا به يعمل فيها حادث فيحطمها شر تحطيم أمن عليها ويروح على الشركة شركة تأمين كان دفع قسط واحد مهما كان هذا القسط يمكن يكون مئة ميت دينار مئتين دينار ما بيهمني. الشركة اشترت له اخت السيارة تماما بنفس السعر خمسين أهل ستين أهل من اين جاءت الشركة بالخمسين أهل ستين أهل؟ من كيسها لا هذا من المشتركين في هذه الشركة على التأمين الشركة مثلا عندها ألف مشترك وكل واحد يدفع كل شهر أو كل سنة حسب الاتفاق المبلغ المرقوم أعلاهم الواحد منهم بمضي سنين ولا يعمل حادث لكن عم يتصع, عم يتصع وموالها عم تتجمع عند الشركة يصدف حادث مثل الحادث الذي كله في الشركة خمسين ألف أو ستين ألف من أين جاءت هالخمسين ستين ألف منك أنت يا زيد يا بكر يا عمر هل عم تدفع قيمة الاشتراك خشيت أن تصاب بحادث خشيت أن تصاب بحادث فإذا أصبت بحادث تتوهم أنت إنه الشركة هي اللي بتتحمل الخسارة الحقيقة مو مو هي اللي تحملت الخسارة تحملت الخسارة ال الجماعة المشتركين على هذا النوع من المقامرة على هذا النوع من المقامرة فإذا هنا يوجد تعاون كتعاون مع البنك ولا تعاون على الإثم والعدوان هذا شيء والشيء الثاني وهو فيه دقة لكن أكثر الناس لا يعلمون لماذا المسلم يفكر في المستقبل لعله يصاب بشيء فهو بيدفع شيء مقطوع لشركة قد تكون شركة كافرة وقد تكون شركة أعضاؤها مسلمون لكن منهجهم منهج الشركة الكافرة تماما لا يحرمون ولا يحللون لماذا هذا المسلم لا يتقرب إلى الله عز وجل وما أقول كما يعطي للشركة كل شهر أو كل سنة مقدار معين من الضريب المرسوم عليه لماذا لا يدفع للفقراء والمساكين مثل هذه الأموال من باب التقرب إلى الله عز وجل ومن باب قوله عليه الصلاة والسلام داو مرضاكم بصدقة فأنت إذا تقربت إلى الله وسألته أن يحفظك أنت ومالك سيارتك وما تملك فربنا عز وجل كما قال أما يجيب دعوة المضطر إذا دعاه أما يكشف السوء الكفار لا يعرفون هذه المعاني التي نسميها اليوم بالمعاني الروحية الإيمانية ما يعرفون هذه الأشياء ما يعرفون شيء اسم التوكل على الله عز وجل وإنما يعرفون التوكل على الأسباب المادية على الأسباب الكونية الطبيعية يجب نحن أن نحقق في أنفسنا الفارق الكبير بيننا نحن بصفتنا مسلمين وبين أولئك الكافرين الذين لا يؤمنون بالله ولا برسوله ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. أذكر حديثا هنا بهذه المناسبة فيها معنى لفت النظر إلى بعض الأسباب التي ينبغي على المسلم أن لا يعتمدها من باب التوكل على الله تبارك وتعالى توكلا كاملا حقيقيا جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ذات يوم وهو في المسيد يدخل الجنة من أمة سبعون ألفا بغير حساب ولا عذاب وجوههم كالقمر ليلة البدر قال عليه الصلاة والسلام هذا الحديث ثم دخل بيته وتعلمون أن بيته بجانب مسجده، فأخذ أصحابه الذين سمعوا هذا الحديث منه يتسألون ويتصننون من يكون هؤلاء السبعين ألف طبا لهم يدخلون الجنة؟ وجوههم كالقمر ليلة البدر بدون حساب ولا عذاب. بعضهم يقول هؤلاء نحن المهاجرين الذين هاجرنا من أوطاننا من مكة إلى المدينة في سبيل الله عز وجل آخرون من الأنصار يقولون لا إنما نحن الأنصار الذين نصرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس آخرون يقولون لا لا أنتم ولا أنتم إنما هم أبناؤنا الذين يأتون من بعدنا سواء كنا من المهاجرين أو المصار يؤمنون برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يروه لا شك لكل من هذه الجماعات فضلها من المهاجرين والأنصار وأبناء المهاجرين والأنصار لكنها درجات وإذا بالرسول عليه السلام يخرج عليهم فيقول لهم يرفع هذا النزاع وهذا الخلاف فيقول هم الذين وأنا الشاهد هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون هم الذين لا يسترقون ولا يكتون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون ما معنى لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية أي مريض يشعر بوجع في رأسه في يده في منكبه في أي ناحية من بدنه يأتي إلى رجل يعتقد فيه العلم أو الصلاة يقول في التعبير العام كبسني ارقيني هذا يجوز شرعا ما هو حرام لكن ليس من كمال التوكل لأن الرسول عليه السلام قال في صفة أولئك السبعين الذين يدخلون كما عرفتم الجنة بغير حساب ولا عذاب وجوههم كالقمر ليلة البدر لا تطلب الرقية من الرجل الصالح وإنما أطلبنا الله جوجا أن يوافيك وأن يشفيك لماذا؟ لأن طلبك الرقية من هذا الشيخ أو هذا الصالح مظنون أن يتحقق دعاؤه فيك مش مقطوع ولا هو يعني غالب الظن إنه راح يستجاب دعاؤه فيك إذا دع أن تستعين بغيرك في مثل هذه قضية وسل الله وحده تبارك وتعالى هذه الخاصة لأولى هم الذين لا يسترقون ولا يكتون الكيب النار معروف خاصة عند العرب والبدو منه بصورة خاص إنه علاج ناجح في كثير من المراض حتى جاء في بعض الهاديث الصحيحة أنه من خير ما تداويتم به وهو الكي بالنار لكنه عليه السلام من باب بالمؤمنين الرؤوف الرحيم قال وأنها أمتي عن الكي لماذا لأنه إن كان من خير ما يتداول الناش به فإنه تعذيب بالنار ولا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار هذه الخصلة الثانية التي هي من صفات السبعين ألف الخصلة الثالثة ولا يتطيرون الطيرة هي بمعنى التشاؤم ومعروف التشاؤم لدى كل الشعوب ولدى كل الأمم لكن التشاؤم تختلف هذه الشعوب وهذه الأمم في كثرة تشاؤمهم وقلة تشاؤمهم أما المسلم فلا يتشاؤم إطلاقا أما المسلم الضعيف العلم والإيمان فقد يتشائم أما الكافر فحياته كلها شؤم في شؤم فالرسول صلى الله عليه وليه وسلم يقول أن من صفات هؤلاء السبعين ألف أنهم لا يتشائمون أي لا يتطيرون الطير تصد الناس عن مصالحهم وأصل الطير في اللغة العربية مشتق من الطير وكان من عادة العرب في الجاهلية حيث كانوا مرضى في قلوبهم وفي أخورهم وحسبكم دليل على ذلك أنهم كانوا يعبدون حجرا ينحتونه بأيديهم ثم يعبدونه من دون الله تبارك وتعالى هذه حماقة ما بعدها حماقة وقلة عقل ما بعدها قلة عقل ومن هذا القبيل الطيرة استقَت من الطير لماذا؟ لأن العربي كان إذا خرج عازم على السفر فإذا صادف طير ولا بد أن يصادف طير إما إذا كان يعيش في بلدة في مدينة أو في قرية أو في البادية لابد ما يصادف طير هذا الطير الذي لا يعقل وهذا الإنسان يعقل بل لا يعقل لماذا؟ لأنه كان إذا رأى هذا الطير هذا الحوين الصغير إذا طار يمينا تفائل خير إنه أي سفرته رايكون موفق فيها وإذا طار يسارا تراجع عن سفره لأن الطير طار يسارا سبحان الله هو الطير نفسه ما يدري لم طار يمينا أو طار يسارا فكيف يدري عن سفرة هذا الرجلات فيكون موافقا أو لا من هنا اشتقت الطيرة اشتقت الطيرة فقال عليه السلام في صفات أولئك السبيل ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون هنا الشاهد الآن وعلى ربهم يتوكلون هذه الجملة تشمل الأنواع الثلاثة أما في الرقية وطلبية من الغير فقد عرفتم أن المفروض فيه يتوجه إلى الله ويتوكل على الله فإن شاء عافاه وإن شاء ابتلاه أما الكيب النار فأعرفتم السبب أنه تعذيب النار فلا ينبغي للمسلم أن يعذب نفسه بالنار وأن يلجأ أيضا إما إلى الطب النبوي الذي يقول مثلا عليه الصلاة والسلام في بعض ما جاء عنه في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام أي الموت أو يستعمل إذا كان هذا المرض الذي يريد أن يكويه بالنار لو علاج من الطب المادي المعروف ولو كان يعني استفدناه من الكفار فلا مانع أن نستفيد منهم ما لا يتعارض مع ديننا من دنياهم هذا ما يتعلق بالكيب النار وما يتعلق بالطيرة فأدعى للمسلم أن لا يهتم بالطيرة إذا فجأته والطيرة كما قلنا الأصل يتعلق بطير لكن الطيره والتشاؤم يتحقق بصور كثيرة وكثيرة جدا تارة تكون متوارثة بين الناس خرافة من الخرافات يقيمون لها وزنا مثلا بعضهم يقول أنه الغسيل ما بيجود أن يغسل في يوم كذا الصابون ما بيجود أن يدخل البيت في يوم كذا الآل إلى آخره السيارة إذا ما علقت عليها نعل من خلف فستصاب كل هذا ينافي التوكل عن الله تبارك وتعالى ومن ذلك التشاؤم أن الإنسان قد يسمع كلمة يتشاء منها كأن يسمع كلمة من الإنسان بخاطب آخر لا يقصده أبدا هو خارج السفر فيسمع واحد بقول الثاني الله لا يوفقك هذا يسمعه فيفاجع بها لكن عليه أن توكر الله ولا يبالي بهذه الكلمة لأنه إن اهتم بها فيكون شأنه شأن ذلك الجاهل الذي يهتم بالطير لما طار يساره وهو لا يدري لمطار يمين أو وعلى ربهم يتوكلون هذا التوكل هو الذي ينبغي على المسلم أن يعتمد عليه وأن يعرض عن الوسائل الأخرى التي لم تشر نصا كما جاء في هذا الحديث أو لم تشر استنباطا من أدلة الكتاب والسنة كما تحدثنا آنفا عن موضوع الربا الذي هو بيع التقصيد وعن موضوع الاشتراك في شركات التأمين على اختلاف أشكالها ونوعها أخيرا أقول تعلمون أن التأمين على السيارة مثلا في اختياره وفي إجباره فما كان إجباريا فهو ما يدفع بطلب من الدولة كسائر الضرائب التي تفرض على أفراد الشام ولا بد لهم من أن يدفعوها فلا إثم عليهم في ذلك أما التأمين أو الاشتراك في الشركة في التأمين الخياري هذا ما ينبغي للمسلم أبدا أن يوافق على ذلك ما وجد إلى ذلك سبيلاً وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين ولعلي أجبت الأخ عن كل ما تضمنه سؤاله أقول هذا خشة أن يكون فاتني شيء جزاك وإياكم إن شاء الله بارك الله في الجميع جزاك الله خير يا شيخ أهلا يعطيك هذه ساعة تسعة وعشرة الله أكبر، الله أكبر. ماذا تريد الجواب مقتصر، وسؤالك مقتصر؟ الجواب في قولي عليه السلام، وإله علاقة بموضوعنا السابق. إذا تبايعتم بلاينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجيادة في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا. لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم الرجوع إلى الدين هو العلاج أما بقاء المسلمين على ما هم عليه كل ما أصيب جانب من العالم الإسلامي بمصيبة ثارت عواطفهم ثم لا شيء وراء هذه الثورة إلا ثوران عواطف وحركات ثم لا شيء وراء هذه الحركات مثل ذلك النظام المعروف في بعض البلاد في نظام العسكر أو الجند بيقول القائد للفصيل أو الفريق اللي عم يمشي بانتظام بصيح عليه بكل مكان كراويش شو بيعمل تم عم يتحرك بخبط برجله في حركة لكن ما في تقدم وهكذا هذه الصيحات التي تثار بمثل مناسبة البولندا والهرسك مثل الصيحات التي أثيرت بمناسبة الجهاد في أفغانستان ومع الأسف ضاع جهود أكثر من عشر سنوات لماذا لأن المسلمين ملتزموا شريعة الله آية واحدة في القرآن تغنينا جوابا عن جواب تفصيلي وهي إن تنصروا الله ينصركم من هذه الآية ونحوها قيلت حكمة في العصر الحاضر أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضكم البوسنة والهرسك لا يمكن إنقاذها إلا إذا طبقنا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 وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ أُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ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 Inna Allaha basirun bil ibad